ALLAZI JA'ALA LAKUM MIN ASH-SHAJARIL AKHDARINA RAFA'A FA IDHA ANTUN MINHU TUQIDUD AWALAYSA ALLAZI KHALAQA AS-SAMAWATI WAL ARDA BI بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إذا أراد شيئا